بل لم نكن ندعو قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم وبما كنتم تمرحون أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين